هتزعى لو تقري بالدنيا هتعملوها خاطر لو أمس ساعتك الضرر ومقطوع وانت قلت رايح مشوار هتهلق وهتعمل حساب فإحنا نقول بالليل وبالوعظ وبالراحة و... وقضة تحضلك وتططب عليها وانا عايزك الجنة وخيف عليك من النار و... ماشي مفيش بايدة هجورها تقشك والشه فيلبس لها الوش الخشب حمر لها عليك أقول لك انا بتكلم برغط حدايا لو أفضحوا بقى أعملك إدم اعطني كل بنات المشتريين هل دراسه الاثار حرام لا مش حرام بس تبقى فاهم بقى عندك كده عقيده سديده وفاهم تقول باطل هل يجوز المرأة تسافر في رحلة تبع الكلية؟ في رحلة علمية؟ لا لا يجد تازمكم معها محرم والله أعلم اكتب اكتب وحب يقول لي نرجو منك تخبر عن ندوة لكلان أو علام أنا لا أخبر عن ندوات لأحد لشغل جدارات المساجد تروحش اي شيخ في اي درس اعلن عن درس للشيخ بولاد ده مش دور الشيخ ده دور ميديا ادارات المساجد وانا اوقر كل الدعاء وانا خادم لكل العلماء لكن ده ده نظام نظام لازم نتزل حايله gostar في طقم الاسنان راكب يا عمو قصه هلا هلا خليك انا راجع بعد شويه ادعو لي ولاخر الهدايه اللهم اهدنا جميعا يا رب اشتغل في شركه يملكها نصار هل هو حرام ادال يجوز العمل في شركات يملكها نصار هل فيجوز العمل في شركات يملكها يهود النهارده حرب القاطع اليهود في حربون يجوز البيع والشراء من اليهود والنصارى نتكلم على الاصل على الأساس النبي دعى إلى طعام اليهود واكل معهم اهدى القوقص عظيم القوقص للنبي وقبل النبي هديته مش كده صلى الله عليه فالبيع والشراء والتعامل جائز قلت لو جارك غير مسلم له عليك حق فجارك واحد نصراني حقه عليك ايه حق الجيرة قال تعالى والجاري بالقربة والجاري الجنوب الجنوب يعني جن المسلم يعني ايه يعني اذا سفعمني اطعمه قال لعندا كتين رجل فين عيش الله يدريك اذا سسقالي اصقي اذا اطمي من عندك عشان تلقى بص بيضة فرصة وعاملوا بالمعاملة الحسن العامة قال تعالى وقولوا للناس حسنة لكل الناس والنبي صلى الله عليه وسلم قال اتقل لها حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة فمتها وخالق الناس الناس عنه كل الناس وخالق الناس بخلق حسن إذا مرض عد يعني روح شوفه وادعوه إلى الإسلام فأنت راجع فمن مردوه إنه عاد الشاب اليهودي الذي كان يجود بروحه ودعاه الإسلام وذهب لعيادة عمه أبي طالب ومطلق العابد أوثام والنصارى أفضل من عباد الاصنام او اهل كتاب مش كده يعني لانا معهم قواسم بدليل ان احنا يجوز لنا من ذبائحهم اذا ذبحت وفقا لاحكام الشريعه ويجوز نتزوج من نسائهم مش كده قال تعالى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم مش كده هل حب الوطن له علاقه بالدين اه اكثر الناس بتحب بلادها الملتزمون بدين رب العالم يحبها ويحب أهلها ويفديها بروح الودن فمش كلام شعرات ومش كلام لو اليود جي دخلوا مصر هيعملوا إيه هيستحي... هي... هينتهكوا الأعراض ويهدروا الدماء ويستبيحوا الأموال مش كده ويهدموا الدين ويطربعوا المساجد فلو اذببنا عن بلدنا فمتنا وهذه النوايا في أدمغتنا أفلا يكون موتنا شهادة في سبيل الله نذب عن أعراضنا عن ديننا عن أموالنا عن أولادنا عن أطفالنا ما شكده ناس بتحب ولادها الناس الملتازمة اللي عندها دين بالذيء أنها تريد الخير لكل الناس اتبار وصغار، حكام ومحكمين فراعي وراعية أحمد بن حنبل كم يقول لو لي دعوة واحدة مجابة لجعلتها لولي الأمر لو لي دعوة واحدة مجابة بقولش رب وديل جانب فقول لا اللهم أصلح وداة أمر المسلمين طب ليه؟ فقال لأن بصلاحهم تصلح الأمة مش كده؟ ولذلك من الآداب اللي تعلمناه في خطبة الجمعة أهل السنة يدعون لخطب الجمعة بإصلاح ولاة الأرض هذا تعلمناه وليس في هذا مداهن لأحد لا وأنا أدعو كثيرا اللهم أصلح ولاة أموري اهده بالعمل بقرآنك اهده بالعمل بسنة رسولك قيض لهم بطالة الصالحة الماصحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم على الممكن والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بتقوى الله نصيكم بتقوى الله وبالسمع والطاعة وإذ تأمر عليكم عبد الحمشتين وإحنا في مصر هنختم بدأ بقى الحمد لله على ما قد يراه البعض كإحنا في خير عظيم والحمد لله صدقوا الله العظيم في بلاد كثيرة لا يسمح فيها للمسلمين أن يجلسوا مثل هذه الجلسة يتعلمون فيها قال الله قال رسوله أقول بلاد نحن في خير كثير أنا أزعم أن الدعوة إلى الله في مصر أقوى من الدعوة إلى الله حتى في سعودية نفسها إيه والله ما حد يقول له اخطب في كازر ما في كازر فعايش بقول لي اخطب لي القطبة وشوفها الأول فاحد بقول لي كده لا قادر اطلع وانتقد أي أحد بس بعلم وبأدب وبحكمة علمين أو الثلاثة دولة بعلم مع شتده على بصيرة ما تخبطش وبأدب لأن النصيحة ثقيلة فلا ترسلوها جبلا انت واحد زي حالتي مسكينه لا حتى مش غفير لو انا صحتك بشدة تتقبل مني؟ قبل انت بقى له مسؤولة هتقرمي ما حاجد بيقبل الزجر الشجيد كده ربنا بعث موسى وهارون الى فرعون قال لهم ايه فاقبول له قولا ليه لازم النصر نصر يبقى بعلم بعلم اقول لها في كتاب كده كده في كده في كده صفحة كده ده بجيب ما بجيبش من عنده بعلم اتنين بآذب ثلاثة بحكمة تقول ايه امتى وفين وازاي ليكوا كله <تصفح> سبحانك اللهم وبحمدك ها هو الوقت هيتغير ابدا خلاص يا جاي الوقت اتغير الخميس القادم يبقى الدروس ان شاء الله بين المغرب والعشاء اصلي معاكم المغرب ده هتبدا امتى بعد المغرب على يوم الثلاثاء القادم بقى إن شاء الله اسبر عليه الله يرضى عليك يوم الثلاث القادم ان شاء الله على اي حاج درسي في مسجد المناراتين بعد صلاة المغرب بعد المغرب في نروس العقل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد زي ما احنا عادي خالص عادي خالص ان شاء الله يا عم اخينا الدرس سبحانك اللهم وبحمدك اشهد وقال لا اله الا انت أستغلق وأطلب إليه أقول قول هذا وأستغلق الله ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته